اشتع على الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا و اني خفت الموالي من ورى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 اعْلَمُ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَد بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ طَبْعٍ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا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 يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَيْهِ ليده ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل مخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيما منسيا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِّيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ادعوتُ <تذرت> للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك راء سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول لهو كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم تَاخَتَ عَلاَفَن أَحزاب مِن بَينِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَهِدَ يَوْمٌ عَظِيم أَسْمِع بِهِم وَأَبْصِر يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِين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 قال اراغب ان تعن الهات يا ابراهيم الا ان لم تنته ارجو منك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا وَآعْتَ زَيْنُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَى أَنَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا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 واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبييا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ دَرِيسًا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا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 صالحا فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كانت <تصفيق> تقيا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 ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنكُم كُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ نِعْمَتِي ۚ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِّيَا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 سَنُنَذِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَحْسَنُوا أَسَاسًا وَرِئًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَمِنْ وَنَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْ وَلَدًا طَلَعَ الْغَيْبُ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا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 لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الارض وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْنَ الرَّحْمَنَ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِرُ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا